وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَتَخَذَ صَاحِبَتَهُ وَلَا وَلَدَهُ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَقَطَ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّا تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُ عَلَى اللَّهِ كَذِبَ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها, فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجب يجد له شهابا وصدى واننا لا ندري نشرُون أريد بمن في الأرض أم أراد بهم أم أراد بهم ربهم رشدا وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأن ظلنا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأن لما سمعنا الهدى آمن به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأن منا المسلمون ومنا القاسقون فمن أسلم فأولى إِكَتَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً وَأَلَّوْ يَسْتَقَامُ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِينَهُمْ مَا أَنْغَدَقَ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضَ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعِدًا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 قل إني لا أملك لكم ضروا ولا رشدا قل إني لن يجيرني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 قل, عددا قل إن أدرى أقربهم ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول يديه يسلك من بين يديه ومن خلفه, فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه يرصد ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا